لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم اغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذغتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشير رحمن بالغيب فبشره بمغفرته وَأَجْرٍ كريم إِنَّا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أَحْصَيْنَاهُ في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أَرْسَلْنَا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إِنَّا إليكم مرسلون قالوا ما أَنْتُمْ إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أَنْتُمْ إلا تكذبون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 أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُوَقِّذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي أَمَاتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ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 يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إن الله كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وايا كل لما جميع لدينا محضرون